يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي اله ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من ارْيٌ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَلِبِهِ إِنْسُ وَلَاجْنَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ويعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استظرف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 فيهما عينان نظاهتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم إنس قبلهم ولا جاء